السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا يفوز بعض الناس بالصعود إلى القمة ويسبقون غيرهم إليها بينما يقعد آخرون عنها هل القضية باختلاف أذهانهم وذكائهم وتفاوت قدراتهم أم أنها يمكن أن نصنع شيئا يوصلهم إلى القمة بعد أن عجزوا عن الوصول إليها معنى كلامي كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بممارسة أفعال معينة مع أصحابه الكرام أن يصنع منهم نجوما في الدعوة وقادة في الجيش وعلماء في الفقه والحديث والتفسير وفي تعليم الناس كيف استطاع أن يصنع من أولئك الذين كان أحدهم راعي غنم ربما لا يتقن كثيرا من مهارات الحياة أن يصنع منه خليفة من خلفاء المسلمين وهو عمر رضي الله تعالى عنه كما كان عمر يقول عن نفسه كنت رويعي غنم لبعض نساء مكة فإذا أنا اليوم يقال لي يا أمير المؤمنين ما هي قوة الإرادة قوة العزيمة الشكيمة أن يكون عند الإنسان همة عالية ليصل الشيء إلى الشيء الذي يريد أن يحققه وأن يصل إليه معنى نماذج اليوم متعددة سواء من واقعنا أو من الواقع السابق واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه آيات في كتاب الله تعالى تدل على هذا المعنى نصوص من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تشهد لهذا المعنى هذا سنناقشه سن اليوم قوة الإرادة نناقشه اليوم بإذن الله تعالى في برنامجنا مسافرون فمرحبا بكم أيها الاخوه والأخوات السلام عليكم السلام عليكم كيف شباب بخير الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما إلى المسجد فرأى صحابيا جالسا في المسجد ظاهرا عليه الحزن والكعابة فقال له صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا أمامه ما أجلسك في المسجد في ساعة ليست ساعة صلاة يعني غريب الناس الآن اللي في السوق واللي في والطريق واللي عند عياله واللي في مزرعته واللي مثلا يرعى غنمه أنت جالس في المسجد فقال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم ركبتني أنا عندي ديون وعندي هموم وعندي كذا فضقت وجلس في المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> قل إذا أصبحت وإذا أمسيت شوف نوعية الدعاء الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة هو دعاء يعني لا يعلقك بشيء غيبي تماما يعني ما قال له بس قل اللهم اكشف عني ديني لا أعطاه عليه الصلاة والسلام أسباب الدين وجعله يدعو الله تعالى أن يدفع عنه هذه الأسباب شوف نوعية الدعاء قال قل إذا أصبحت وإذا امسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل أنت ليش جاءك الدين كثير من الناس لا تتكلم عن أبي أمام رضي الله عنه لكن كثير من الناس ما يلحقه الدين وقلة المال إلا بسبب العجل هو يرى نفسه عاجزا تقول له ليش ما تفتح لك محل كذا قالوا الله يا أخي ما أظن يعني أتوفق فيه ولا بعدين ما أقدر ويبغى لي فلوس طيب ليش ما تطلع بعد صلاة الفجر وتذهب إلى سوق الجملة اللي يبيع الفواكه وتشتري بالجمله مجموعات وبعدين تذهب إلى كذا قال وين اقعد أصحم بعد الفجر وزحمة بعدين الفجر يا اخي برد شديد ايش اللي طلعني في البرد ولا حر شديد ولا الناس نايمين عجز وكسل وبالتالي يلحقه الدين بعدين يقول يا اخي انا علي دين ماني قادر اسدده لانك عاجز وكسول فهنا يقول عليه الصلاه والسلام قل إذا اصبحت واذا أنت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رواه ابو داود لان الانسان اذا صار عاجزا كسولا لحقه بعد ذلك غلبة الدين وقهر الرجال غلبة الدين ان يغلبه الدين فيصبح ما يستطيع ان يسدد يسدد اليوم مئه بعدين يقول له طيب فلان يطلب مئتين ايضا قال يا الله طيب ممكن يا فلان تعطيني مئه وخمسين اعطيها فلان فيسدد من المئتين مئه وخمسين ويبقى عليه خمسين فياتي ابو مئه وخمسين فهو في الحقيقه مثل الذي ينزع القبعة من هنا ويضعها هنا، ثم ينزع القبعة من الثالث ويضعها في الأول.ودين يسدده كما سدد.ودين يسدده وكأنه ما سدد، فعلا لا يزال على ظاهرة؟ يا أخي قدرة الإنسان على أن يتحرر من العجز والكسل هذا أول علامات الفلاح، أول علامات الفلاح. هذا يقول لي أحد القضاة أنا كنت في جدة قبل كم يوم قاضي. فاضل من من أحسن القضات ورجل عمره قريب من تقريبا ستين يعني صار له في القضاء أكثر من خمسة وعشرين سنة أو, أو أكثر من خمسة ثلاثين سنة يقول تعينت في القضاء وعمري 24 وعشرين سنة يعني الآن أعد الثلاثين سنة وهو في القضاء تقريبا يقول لي جاءني يا شيخ في تلك السنين شخص يشتك الفقر والحاجة وأن ما عندي شيء والله يا شيخ ما أجد ما أستدد به يعني الخبز الذي يشتري لي يقول فطلب مني مالا قلت له لا لا كمانا. أنا لن أعطيك كمان أنا بسلفك سبعة آلاف ريال يقول تلك الأيام السيارات رخيصة وكذا قلت بسلفك سبعة آلاف ريال وذهب واشتري سيارة سيارة نقل هاي لوكس أو نيسان أو كذا اللي فيها غمار وفيها حوض زين باكاب اشتريها وتعال عندي يقول ذهب واشتري سيارة نظيفة مستعملة وجاء بها إلي قلت خذ هذه خمسمية ريال سلف دين واريدك أن تذهب بعد صلاة الفجر إلى سوق الجمعة وتشتري منهم بهال 500 ريال كوسا وطماط وبرتقال وكذا وتذهب تبيع عند المسجد بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب بعد العشاء ففعلا صار يشتري الصندوق بريالين او ريال ونصف ويبيعها بخمسة ريال عند المسجد فصارت الخمسمية ريال من اول يوم صارت الفين ريال ثم جاء الشيخ قال والله يا شيخ صارت الفين ريال قال كويس اشتري بضاعة اكتر وحاول ما بين الصلاتين تمر على المطاعم وتبيعهم المطاعم يحتاجون كوسة وطماط فصار الرجل يوميا يشتغل ويربح ربح صافي ما لا يقل عن 1000 إلى 1500 ريال تلك السنين يقول الشيخ فسددني خلال تقريبا شهر سددني فلوسي ثم قال لي والآن هو يا شيخ وكيل كبير جدا لعدد من أنواع الفواكه يقول لكن لا أريد أن أذكر لك اسمه هذا الشيخ ماذا فعل به الذي فعل به أن العجز والكسل الذي كان عنده جاء ونفضه ونفضه حتى تطير العجز والكسل فالقم من بعد الفجر واشتغل مع الناس ولا تظن نفسك عاجزا هو لو قال شوف أريدك يكون عندك شركة كبرى للفواكه بيقول وين شركة كبرى أنا أقل من ذلك لا أنت تستطيع أنت تستطيع أن تفعل شيء لكن أنت نفسك تنظر إلى نفسك نظرة أنك ما عندك إرادة خل عندك قوة إرادة يقول فلنفه هو الآن يعني يملك ملايين الرجل من جراء ذلك فالمقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم مع ابي امامه يقول قل اعوذ بك من العجز والكسل الواحد إذا تحرر من العجز وتحرر من الكسل افلح وبالتالي لن يغلبه دين ولا يقره رجال بعض الناس اليوم تأتي لي تقول له يا خريجنا تذاكر قال طيب افرض اني ذاكرت ونجحت والله ما في وظائف طيب وهل انت يعني لماذا تنظر للمستقبل نظرة سوداويه لهذا الدرج فينا تخرجوا وجدوا وظائف ووفقوا ثم اعلم ان هذه الدراسة ليس فقط لاجل ان الحكومة تعطيك وظيفة انت يا اخي بنفسك اسعى وابحث عن ما تكسب به بعض الناس تقول للمرأة لماذا لا تهتمين بنفسك ومنظرك وشكلك يعني وتحاولين تحطين عطورات وتصبحين نفسك شوية فتقول اصلا زوجي هذا مهم تزينت ولا ما تزينت هو اصلا عينه زائغة وكل يوم مكون علاقة مع بنت طيب انت اصنعي ما عندك والله تعالى يوفقك لما بعدك أهم شيء لا يكون عندك عجز أمام المشكلة واحدة مشكلة زوجها عينها زائغة للبناء ينظر إليهم لا تعجزي وتكثلي قدام الموقف وتقولين أنا عاجز عن حل المشكلة لا أنت تستطيعين أن تحلي المشكلة زوجة ما أيوة يمكن زوجها يمكن زوجها لا على أقل تحل نص المشكلة يا ناصر ما علاقة إذا دخل البيت بدل ما يراها مثلا يعني سيئة المنظر 100% شوفها سيئة المنظر 50% يعني ريحة الطماطم يعني ريحة حلوة شوي أحيانا تقول لبعض الناس يا أخي لماذا فلان نجح ما شاء الله عين معيد في الجامعة وأنت فشلت وفصلت من الجامعة فيقول إيه يا صلى الله عليه عشان عنده واسطة طيب سبحان الله وهل واسطة فقط هي التي جعلت يأخذ 100% في, في, في اختباراته دائما نحن نحاول أن نعلق أخطاءنا على شماعات لا تختص بنا فتقول مثلا الولدك ليش ما نجحت يقول أنت اللي ما شجعتني أنا اللي طلبت منك مرة مدرس وقلت لي لا أنت اللي ذاكرة يحاول أن ينزع الثوب ليلبسه وغيره هذا يا أخي حتى بعض الدول الآن تأتي إلى بعض الدول تقول يا أخي ليش ما تطورتوا ليش دولتك إلى الآن دولة فاشلة ما عندكم يعني تطور ما عندكم شيء فيقول أصلا نحن ليس دولة يا ليسنا من الدول الكبار طيب ما هي الآن تركيا ما شاء الله تعد من الدول يعني المتقدمة جدا وهي كانت قبل سنوات مثل كثير من الدول العربية ما عندهم شيء ليس كذلك كان الأتراك يا جماعة يأتون ويشتغلون عمالة عندنا قبل فترة يا عمالة في البناء تذكرونهم عمالة في المطاعم وغير ذلك الآن قل ان تجد الأتراك يأتون إلى هنا يشتغلون في بلادهم لأن البلد نفسه ازدهر وصنع من مما لا شيء صنع أشياء وأصبح من من يعني من الدول التي تستثمر فيها دول كبرى. الان هنا. وتجار هنا الآن مستثمرون عندنا. قل مثل ذلك في ماليزيا. ماليزيا كانت بلد مثل كثير من الدول التي حولها مثل أندونيسيا ومثل غيرها ما عندهم شيء والآن ماليزيا تعتبر من الدول المتقدمة سواء في الأمور التقنية ولا في غيرها. معنى ذلك أنها وجدت أحدا يشتغل ويصنع. ونقض نفسه من العجز والكسل وبالتالي استطاع أن يصنع شيئا أن... احنا مشكلتنا يا جماعة اليوم اليأس والفشل وعدم وجود قوة الإرادة هاي ناصر في معوقات فيها معوقات واجه أي شخص فأنا بد الواحد يكون فيها بعد علا الشيء يقدم عليه تكون في أكثر معوقات فتكسر من جديدة. هو ترى كثير من هالمعوقات يا ناصر احنا نتصور انها معوقات لكنها في الحقيقة ليست كلامك أحنا نتصور إن هذا معوق وإنك ما تقدر وإن كذا هذه الأمور ليست كذلك والله يا أخي لما تبحث الآن في كثير ممن وصلوا سواء وصلوا إلى أساتذة الجامعات ولا علماء ولا مبتكرين ولا إلى آخره لو تبحث المعوقات التي أصابته وأصابت مجموعة معه وهم يتعاون إلى نفس الغاية ليش استطاعه أن يصل غير ما استطاع مثل ما قال كابت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الثمرا كثير من الناس يعني الآن تعال للتجار الكفار تجد أن يقول لك أول ما بدأت في التجارة كنا عشرين واحد كلنا محلاتنا جنب بعض طيب ليش أنت لوحدك الآن تملك مليار وهم لا يملكون قال والله لأن جاء توسعه وهدموا محلاتنا فبعضهم ترك التجارة وأنا لا ذهبت واستأجرت محل في مكان نائي وبعدين معناه أن التعب وطبعا يعني يط يطأ برجله عن هالمعوقات حتى حتى ارتفع هذا لما هو الشخص لو إنه يحط له هدف أساسي أساس ها. إنه يوصل له راح يوصل له هدف راح يتعدى برضه ويحط له هدف ثاني عندما يقول لك من طلب العلا سهر الله يعني يصير عنده خطة واضحة يعني يستطيع يسير يصير عليها حتى يصل في معركة أحد أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة لما أشيع أنه قتل استمروا في القتال طيب. قتل قائدنا مع ذلك نستسلم استمروا في القتال فمر أنس بن النضر رضي الله عنه مجموعة من الصحابة جالسين في اثناء القتال جلسوا على جنب سيوفهم فقال لهم ما بالكم جالسين قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه, وسلم النبي عليه الصلاه والسلام ان صح انه مات في المعركه معنى ذلك انه استطاع ان يحقق شيء في سبيل الاسلام بدل دمه قوموا موتوا مثلا تجلسون والاراده من اعظم ما ينبغي الانسان انه يعني يعمل لاجل يحقق الاراده إذا كان عندك قدرات اعرض نفسك لا تنتظر أن الناس يأتون يقولون لك ممكن تشتغل عندنا ممكن تشاركنا في محل ممكن تشتغل معنا في كذا لا انت اذهب واعرض نفسك قل انا ترى اقدر اسوي أنا ترى خطي جميل أنا اشتغل معكم خطاط انا ترى جيد في اقامه العلاقات الاجتماعيه تبغون اشتغل في العلاقات العامه عندكم انا جيد في التفاوض والاقناع اعملوا لي اختبار ممكن اشترك معكم في قسم كذا وكذا التسويق هذا يوسف عليه السلام طلع من السجن فلما خرج من السجن أخرجه الملك لاجل فقط يسأل عن رؤية وتممكن يرجع السجن نهوز عليه السلام نبت السجن سنين فقال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعثر خمراء وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزه تأكل الطير من نبئنا بتأويله نبأهم بتأويله ثم قال للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك بالله انا أتوقع انك تنجو من السجن إذا ذهبت ورجعت إلى الملك فاذكر للملك قلت ترى فيه واحد في السجن مظلوم قال الله تعالى فأنساه الشيطان وذكر ربه فلبيت في السجن بضعة دنيا هذاك طلع وانشغل بالملك وانشغل بالناس ونسي يوسف المسكين في السجن حتى يوم من الأيام الملك رأى رؤيا وسأل اللي عنده قال إني أرى سبع بقرات سيمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات قضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغطوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين تذكر هذا اللي موجود قال آه وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمه بعد سنين أنا أنبئكم بتأويله فارسلوا رحوا سأل يوسف يوسف عبر له الرؤية تعبيرا تاما رجعوا قال يا ملك في تعبيرها كذا وكذا قال هات الرجال هذا اللي عبرها خلونا نراه فجاء يوسف عليه السلام إليه بعدما وقعت قضيه المراه وغيره فيوسف لما وجد اللحظه مناسبه الآن الآن خلاص انا ممكن ارجع للسجن لكن ما دام تبين لي اني بريء معناه لن يعيدني إلى السجن طيب ما دام انا وصلت عند الملك وانا عندي قدرات انا امين وعالم ومجموعه من اللي جالسين عند الملك هؤلاء هم مجموعة ما عندهم من القدرات مثل ما عندي ترى هذا واقع يعني احيانا يضعون وزيرا على مكان معين لانه عنده واسطة ولا ابن خالد فلان ولا ابن عمد فلان صح. ليس لان عنده من القدرات ما ليس عنده غيره وتجد احيانا يكون هذا وزير ويكون السكرتير حق الوزير هو اللي, اللي مشي الشغل واكتر قدرات واكثر معلومات واكثر لكن لانك ابن فلان فلان فيوسف عليه السلام لما جاء وراء اللي موجودين عند الملك فإذا مجموعة كبيرة منهم كلهم قدراتهم محدودة ما عندهم أي قدرات يتعاملون بها فعرض نفسه وهذا يا جماعه من قوة الإرادة إذا وجدت اللحظة السانحة أعرض نفسك قل يعني أي كان دو أنا ممكن أعمل شيء ترى يوسف قال لما رأى الملك يتكلم وقال طيب بيجيكم سبع سنين فيها زرع طيب ثم يأتيكم سبع سنوات عجاس ما فيها سنين ما فيها زرع فأنتم من البداية الزرع الطيب بدل ما تأكلون كل يوم من 10 كيلو نقصوها إلى 5 كيلو وخزنوا 5 كيلو الخمسة كيلو الثانيه هذه تأكلونها في السبع سنين اللي بعدها ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يأتون إلى القرب اللي فيها الزيت ويعصرها يطلع الزيت الباقي لأنه بينتهي في السبع سنين بيأتيك الناس من كل مكان الملك لم يقل ليوسف طيب ما دام انك بهذه الدقه ممكن تمسك الموضوع انت لم يقل له ذلك انما يوسف الذي عرض نفسه عليه صح صح قال يوسف اجعلني على خزائن الارض طيب انا عندي لك فكره تبغى واحد مناسب لهالشغله قال عم انا هذا ما هو عيب اذا انت عندك قدره واثق اعرض نفسك طيب انا ممكن اتولى التدريس في هالمكان انا ممكن اخلص لك هالموضوع اعرض نفسك يا اخي لا تبدأ تقول تواضع ميت وتواضع بارد يبدأ الواحد يقول لا والله أخير أخاف يقولون كذا يمكن يستحق يعني رامي وجهة علينا لا لا إلا دام أنك قدرة لذلك يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض ثم بين صفاته قال إني حفيظ عليم أول شيء أنا أمين أحفظ الأموال وأيضا أنا عليم اش كثر نعطي هؤلاء لما يأتي ارسالية من البلد الفلاني يقولون اعطونا من الخزائن مثلا طن اقول لا انتم ما تحتاجون طن لان عدد السكان هو وزير المالية اقل من ذلك تحتاجون نصف طن ارسل اليهم انا اجمع ما بين الامانه وما بين العلم بالتخصص اللي انا فيه اعرض نفسك لا تحتقر نفسك لذلك حتى لو واحد فرضا يراسل عبر الانترنت يراسل عبر إم... جاء عند امام المسجد قال يا شيخ المسجد يعني ليس نشيطا انا مستعد اتولى تنسيق محاضرات في المسجد انا مستعد اتولى أن نعلق لوحه في المسجد ويكون في هذه اللوحه مثلا نصائح وكذا انا اللي مسؤول عنها قال قال الإمام طيب يا اخي احنا ودنا ان احنا يكون عندنا فرش جديد للمسجد بس من يعطينا قال انا اللي مسؤول انت اعطيني خطاب للتجار انا مسؤول اعرض نفسك يكون عندك قوه اراده بعد أن تصل إلى المستوى الذي تريده ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر المؤمنين وأنواعهم قال والمؤمن القوي القوي في عزيمته القوي في إيمانه قوي في ماله قوي في قدراته واثق من نفسه قوي في إرادته أخير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف بعدين قال وفي كل خير قيل لأحدهم من أين تعلمت قوة العزيمة قال من النملة خفت تعلم قوته من النملة قال نعم قال رأيت حبة نمل أقبلت وحملت طعاما ثم أرادت أن تصعد به الجدار قال فصعدت نصف شبر فوقعت ووقع طعامها فما قالت والله أنا ما أقدر خلاص صعدت أخذت الطعام وصعدت مرة ثانية فصعدت شبر قبل قليل نصف شبر الآن شبر كامل ثم سقطت وسقط طعامها قال فأعادت ذلك مئة مرة وأنا أنظر إليها حتى صعدت الجدار كله ذهبت إلى جحرها قال فلما رأيت ذلك عرفت قوة العزيمة أذكر الشيخ الله يصر له الشيخ من باز في مجلس من المجالس ذكر له شخص مقصر مسؤول في مكان معين ومقصر فيما يتعلق بإدارة هذا المكان وأمر الناس بالخير وحفظ الأمانات وكذا فقال الشيخ اكتب له نصيحة فقال واحد من الشباب يا شيخ أنا كتبت له نصيحة ورسلت إليه ولم يستجب فقال الثاني طيب الشيخ اكتبه مرة ثانية يمكن الأول ما وصله يمكن لأسلوب غير منها. قال واحد أنا يا شيخ كتب ثلاث خطابات والله يا شيخ ولا استجاب إلى متى يا شيخ نكتب خطابات فقال الشيخ والله إني في قضية من القضايا كتبت مئة خطاب مئة رسالة حتى أصلح هذا الشيخ قوة اراده بل إنني أذكر يحدثني احد طلاب الشيخ من زملاءنا عنده يقول الرئيس الفرنسي السابق فرانسو ميثران اللي كان هو قبل ساركوزي او اللي قبله ايضا وصل رسالة للشيخ مباز من اخ جزائري سجن في فرنسا وصل رسالة للشيخ يطلب من الشيخ نصرة يقول يا شيخ انا يعني مظلوم فاخذ الشيخ وكتب رسالة الى الرئيس الفرنسي وكتب بحث يعني رئيس هيئة البروفات العلمية تلك الأيام رئيس هيئة كبرى ذكر تعريفا من أنا اللي أنا أرسل لك أيضا ما كتب ولازم وصلت الرسالة إلى الرئيس الفرنسي الشيخ طبعا سهل أن يرسلها إليه أما عبر السفارة الفرنسية هنا ولا يرسلها إلى السفارة السعودية هناك وهي تصل إن الشيخ كان له مرتبة وصلت إلى الرئيس الفرنسي ثم لم يمضي وقت إلا وقد جاء هذا الأخ الجزائري أطلق سراحه وجاء واعتمر ومر الشيخ بنباز وقال يا شيخ اطلقوني من سجني بوططة كن من كان يتوقع كان يتوقع ذلك قوة ارادة قوة ارادة يا اخي ما كان يتوقع احيانا ان فلان يحفظ القرآن ولا فلان يصبح خطيبا ولا فلان كلما كان الانسان عنده القوة والعزيمة ويفتطيع انه يعني يحطم جميع الحواجز التي تمنعه وفق في بحالة تقول لي ارادة اوكي تكون عندي إرادة قوية قوية قوية, قوية لكن برضو راح يجي يوم مع سيئس يعني بحامد تواجب سنة سنتين سنوات عربة سنوات, سنوات كمس سنوات وانت مثلا على نمط واحد اكيد تقول تقول إرادة برضو موجودة اوكي راح يكون فيها بواقي وانت باقي إرادة كهاء طيب شوفي ناصر أنت إذا, إذا رأيت أنك ما استطعت على الشيء إذا لم إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع لا تقف عند الباب المسدود إذا مثلا واحد يبغى يدرس طب درس درس ورساب رساب رساب خلاص شوف لك أنت مش تبع طب أنت تبع تجارة أنت تبع هندسة شوف الشيء الذي تخصص ثاني متوافق مع ميولك الشخصي وممكن أنك تفعله يعني حيانا بعض الناس يعني أنا كنت أستمع مرة للشيخ سليمان الراجحي التاجر المعروف مقابلة له فهو وفق في الصناعة وعنده يعني صناعة أنا صناعة حديد إنتاج يعني صناعة وإنتاج الحيواني وإنتاج الدواجن إلى آخره فكان يسألوني يقولون لهم نرى لك في التجارة الأموال والبنوك ونرى لك في الصناعة ولكن لم نرى لك شيئا يتعلق بالمواد الغذائية أمرك بشفته رز الراجخي ها ولا حليب ولا تقرأ أسماء أخرى لكن ما تجد مثل هذا فقال سبحان الله أنا لم أوفق في العمل في المواد الغذائية أبدا والرجل يملك مليارات يقول لم اوفق المواد احاول قديما وجبت رز من الهند ومدري ادري اللي حصل وبعدين يقول لم اوفق حاولت عدة مرات ولا وفقت تعلمت ان رزقي ليست المواد الغذائية رزقي في غيرها فداعه وجاوزه احسن اذا لم تستطع شيئا فداعه وجاوزه ما تستطيعه لا تقف عند الماء الباب المسدود فان الماء لا ينتظر المجرى السيل اذا جاء ما ينتظر انك تفتح له مجرى إذا لقى سد أمامه يدبر نفسه يمين ويسار إلا إذا كان كله أكثر وأحيانا يكثر السد إذا كان قويا كذلك أنت إذا لاحظت أنك ما وفقت هذا الشيء الله تعالى يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إما يكون عندك أنت نفسك اخطاء شخصية او يكون تخطيطك احيانا خطأ وبالتالي تستطيع أنك تسلك إلى يعني إذا, إذا أحسنت التخطيط من البداية لذلك احيانا تقول لشاب يعني يقول لك يا أخي أنا أحيانا يأتيني شاب ويقول يا شيخ أنا عندي مشكلة فقول يا أخي إيش مشكلتك يقول يا شيخ ما أدري بس أنا لاحظ ما عندي جرأة في الكلام وأتلخبط إذا تكلمت مع الناس وعندي زي الرهاب الاجتماعي وأنحرج إذا جلست أتكلم مع ويبدأ يتكلم معي لمدة خمس دقائق يشرح لي مشكلته فأول شيء أحط من نظرة سوداوية قلبه أقول له أول شيء يا ولدي من قال إنك ما تعرف تتكلم مع الناس حدث ما شاء الله عليك صار لك خمس دقائق تتكلم معي حاط عينك في عيني وجريء ولطيف والله يا ولدي احيانا الناس يتلمونني يتلخبطون وينزل عينه وفي نص الكلام يقول خلاص خلاص يا شيخ ويدهب انت ما شاء الله عليك جريء وبطل يعالج مشكلته في اللحظة فيذهب في ويقول والله يا شيخ انك صادق فعلا سبحان الله انت احيانا لا تجعل الحواجز في داخل نفسك حطمها من البداية وتوفق لذلك بالله لو ما كان عمر عنده قوة اداره رضي الله عنه قوة اراده كان فتح الشام وفتح كسرى وقيصر وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قبلهم لما كان عندها عزيمه وقوة إرادة كان استطاع ان ينتشر الإسلام ويثبت أمام الناس بهالطريقه ابو أبو بكر لو ما كان عنده قوة إرادة كان, ما غلب كان بيغلبه المرتدون المرتدون ليرتده حتى ظن الناس أن الإسلام ليس له قائمة وبقوة إرادة أبي بكر وعزيمته وتوكل على الله قبل ذلك استطاع أن يثبت الله تعالى به الدين إن شاء الله تكون رسالة وصلت الله يوفقكم أيها الأحبة الكرام هي رسالة يعني أحيانا نحن في بعض البرامج لأن الوقت قصيرا لأن الوقت قصير لا نستطيع أن نقول كل ما لدينا لكن حسبك من القلادة مع حاطب العنق أنا أرجو بإذن الله أن أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي يكون وصلتهم الرسالة وبإذن الله تعالى أسمع منكم إن شاء الله تعالى ما يصرني من أنكم انتفعتم بهذا أسأل الله يوفقني وإياكم لكل خير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال صلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون <تصفيق> مسافرون